وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين وَزَرَوا ظاهرا الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم فسيجزون بما كانوا يكثرون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسوق وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم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 كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ هَاضِّينَ كَفَرُوا فِيهَا وَمَا يَنكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 يُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنكُرُونَ